119. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 110. ولن يتمنواه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم 114. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحجحه من العذاب أن يعمر والله بصير ما يعملون؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته؟ وَاجِبٌ لَّو مِن كَانَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَفْتَرِ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ 114. وكلما آهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 115. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله